ل ا ر ح م ن ا ر ح ي م ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العلي العظيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى ك المذلول السلام قال تبارك وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت ا ل أ ب و ا ب وقالت هي تلك قال معاذ الله إ ن ه ربي أ ح س ن م ت و ا ك سبق في مجموع بعض ا ل أ ح ا د ي ث ا س أ ل في ا ل م ع ر ف ة واليقين باللطف ا ل إ ل ه ي و أ ع ت ق د إ ن شاء الله أ ن ك م تعيشون ح ا ل ة ج ي د ة يعني أ ل م س ه ا من خلال ما أ ج ب ت هذه ا ل ل ي ل ة س أ ط ر ح باختصار طبعا إ ن شاء الله أ ك م ل ه ك وهو أ م ر مهم ل ل غ ا ي ة ويناسب هذا الوقت م ا ي ا ل ق د وما بعدها وما ي أ ت ي من أ ي ا م في حياتنا ما هو المطلوب مني ومنك بعد هذا اليقين وبعد هذا ا ل ا ف ت ي ا ح وهذه الطمانينه ويقيننا بالخير ما المطلوب ا ل آ ن المطلوب مع ت ق ت ن ا بقبول ا ل ت و ب ة من الله عز وجل يعني أ م ر ا ت ن تختصر ممكن أ ك م ل كما ذكرتك الايه ا ل ق ا د م ن شاء الله لكن ا ل أ م ر ا ل أ و ل القرار القرار عندي قرار و ص د أ ن ن ي أ ح ا ف ظ على نفسي و أ ح ف ظ هذا الخير هذا الضلال مهم جدا و ا ل أ م ر ا ل آ خ ر تتبع الماضي شنو التتبع الماضي يعني اناقش نفسي أ ب س ط ه ا مثل الصحيفه فيما مر إ ل ى ا ل آ ن من الان يعني ما يكفي أ ق و ل الحمد لله عندي ثقه بالقبول لا بعد أ ف ت ش في هذه النفس ا ل آ ن وانقيها و أ ح د د ما كنت و ق ع فيه تمام في امور أ ن ا وقعت فيها الذي وقع فيه ا ل إ ن س ا ن له أ س ب ا ب ومسببات أ ق و ى المسببات اللي ممكن ا ل إ ن س ا ن قد ي ق ع لكن بعيد ويعود عندما يكون الداعي في الغالب ل أ ن ذ ن ب ا ل م غ ي ب ة وغيرها أ ذنب خ ا ص ة لكن هناك داعي قوي لا بد أ ن نمسك به ا ل آ ن وهو داعي حب الجمال ا ل إ ن س ا ن مجبول على حب الجمال الظاهر والباطن مغلط ا ل إ ن س ا ن يحب القلب يحب ودواعي الحب خ ا ن س ة انا قلت براح أ ط ر ح اني لبس لها شوي لمسات بس اللي انا أ ب د ا بهذا ولنا الاكمال حب الجمال من أ ق و ى الدواعي التي تجبل القلب وتتبع ا ل ج و ا ل ح البعض ي س أ ل حرام الحب ش جاوب مو حرام أ ص ل ا الحب يسير بين ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ما يريد ا ل ع ل ا ق ة ما اعظم مقومات ا ل ع ل ا ق ة الحب وما تثبت ا ل ع ل ا ق ة الا بالحب وهنا يطرح السؤال إ ذ ا نحن الجمال والحب ما أ خ ط أ ن ا تمام إ ذ ا لماذا نفشل في أ غ ل ب العلاقات لماذا نفشل تناقض صار ا ل آ ن ل ا ق ش و ن ي سيبوني صار تناقض تقول الحب وحب ا ج م ا ل أ م ر طبيعي أ ج ل لماذا نفشل واحد يجاوب عليه الحب ا ل ب ما في شيء تبقى له الحب هو الميل واذا زاد التعلق واذا زاد الفناء بعد سموه زي ي ما قلبي مال ا س ت ف ا د ه ا ل ج م ا ل ي ة القويه ة ذ ا ا ل إ ن س ا ن طيب إ ذ ا ما ت خلق وانت تقول الجمال داعي من الدواعي إ ذ ا لماذا ن ف ش ه ما دام العاملين سليم المقصف هذا واحد بعد ايوه التعامل في نفس ا ل ع ل ا ق ة اثنين ث ل ا ث ة ليه نوصل ا ل ن ق ط ة اللي هي اللي عليها اذا وصلنا اقطع وقتل بعد、آه. ما ربطنا بالله نصر ا شوي ا ل ه و ى جميل معاذ عين قول اختلاف الطرفين في ا ل م س أ ل ة لا ب أ س بعد بيت و ل و س يعني العشق مجازي م ا ي قالوا ذ ا مجازي ظاهري مقبوله ولا مش مقبوله ممكن يزول آ ه بطيب ارسل شي ء ما ضير الي ق و ل الي ل ت ق و ل ما يخالف احنا نعجب ظاهريا وجمال ظاهريا لكن لازم يربط بالجمال ا ل ح ب ي ب جمال ا ل أ خ ل ا ق جمال القلب جمال الروح جمال النفس جمال ا ل ب ا ط ن هذا ا ل إ ن س ا ن هذه مسكوها منك الحين إ ذ ا بدينا نتعرف على أ س ب ا ب ا ل م ش ك ل ة و أ س ب ا ب الفشل و أ س ب ا ب العذاب عذاب فعلا يقول الحب عذاب يعني صحيح نزلنا تشوده على العذاب فوالله انا صادق وانا كذا بس صادق اذا هذا من اول الاسباب عدم عدم الربط تمام بعد في سبب اقوى سبب انا لوصلنا اليه ليله خلاص ه ق و لا ه ا لا شرط بس انتظرون النواب لا كامل الجو بسوي سهره <تصفيق> <تصفيق> الخلل أ ق و ى خلل ليس في الليل نفسه لا قلنا ل ق ل ب ما تتحكم انت فيه <تصفيق> لكن إ ذ ا وجد خلل في المقدمات يعني إما خلل قبل الحب أ و خلل أ ث ن ا ء الحب أ و خلل بعد الحب أ ح ي ا ن ا يصير عند الف خلل قبل و في و بعد و عند ب قبل و أ ث ن ا ء و بعد م ص ي ب ة ما م ش ك ل ة يعني ما على حسب ه ا ل م س ا ر زين ما هو الخلل اللي قبل وما هو الخلل اللي أ ث ن ى وما هو الخلل اللي بعد هو اللي عامل م ص ي ب ة وعامل ع د ا ب ب ع د ا ن بعدين الواقع انا قلت لك ان الكتب ما تروحون الدمامه ن شاء الله كلكم اساتذه تذكرتها صحيح وفي أ س ر ا ر بعد بس ما افكر أ ق و ل ه ولا ما أ ق و ل ه إ ح ن ا ا ل ل ي ل ة شو نطرح اللي قبل ها اي ما ع ل د يخاف الليله اللي راح نطرح الخلل اللي قبل والليله القادمه ا ل أ ث ن ا ء وبعد ه ذ ا لي م ش ك ل ة خلوا ل ك ل ا م ما قله ولا لا الخلل اللي قبل المكر الخفي والافتتان داخل الناس <تصفيق> إ ذ ن الافتتان حفظوها الافتتان في أ ن ا عندي م ل ي ت د ك ش نفسي في افتتان إ ذ ا ا ل ق ر آ ن يقول في قلبه مرض بس خبيب أ ي تسجيل ما ي ك ل إ ذ ا ما يواجه ا ل إ ن س ا ن نفسه على هذه ا ل ق ض ي ة ا ل أ و ل ى هذا أ و ل م ش ك ل ة عنده يعني تحفز على كلام هذا البرمجه تحفز وفي نفس الشيء وما وقف عليه وترك نفسه ولا طالع ولا دقق ا فشل يصير يصير القلب يندفع ب ق و ة ر ه ي ب ة على هالفسس على شفاء جروب ا ل ه ا ر والقلب قلنا يروح للجمال بالذات الظاهر أ و ل ما ينشد إ ل ي ه فيصير جمال ظاهري زائد مقدمات افتتان يساوي ماذا مصيبه يسال <تصفيق> <تصفيق> ح ا س ا و ي الحب <تصفيق> <تصفيق> اذن اذا اردنا ان ننجح في ا ل ع ل ا ق ة و الحب أ و ل ا ل ناقش ما قبلها دواء ل قلت الان كيف ت ع ا م ل بالتالي يحتاج لك صدق و ص ر ا ح ة مع نفسك تقول أ ن ا أ ر ي د أ ن ج ح في ا ل ع ل ا ق ة أ ن ا أ ر ي د أ ن أ م ل ك قلب المحبوب قل لا ه ي م ا ن ا عند القلب مو ت ف ك ر ل ل ع ب ه ي م ا ن ا و... وانانيه فيريد يعني خلاص فالمطلوب إ ذ ا أ ن أ ت أ م ل فيما قبل الحب ا ل آ ن هذا كلام لله و أ ع ل م أ ن ه أ ن ا لا أ خ ل و ربما من المكر الخفي وما اخلو بالتالي من الافتتان اللي ينعكس في الجوارح المكر الخفي ما نقدر نسجل لا يستجيب عليهم ستجيب خلاص بعدين شكرا لا هو, ما هو كلام عادي الدنيا <تصفيق> <تصفيق> ان يكون عندي عشق للذه كيف أ ك ش ف هذا العشق والحب للذه يقول انا وظنيتي طيب إ ن شاء الله ولا عندي بعدين انكشف إن عندي حب للذه والرسل اللذه من خلال الاستمتاع بهذا الجمال وانا بقول ا ي تطيب وان شاء الله مؤمن لكن في كواشف وشواهد الكواشف و الشواهد هي حصول أ ب ر عن ا ل ف ق ه ا أ د ن ى درجات ا ل ت أ ث ر الجنسي واضحه لك واضحه <تصفيق> <مصرحة>. لك <تصفيق> اذن علي أ ن أ ن ت ب ه ه ذ ه ا ل ق ض ي ة وبالتالي يكون العمل على مقدمات الوقوع فصارت عندنا ن ق ل ة ا ل آ ن أن أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ن ج ح طبعا حصول هذه المشاكل حصول ا ل ت أ ث ر حصول الافتتان هو م ش ك ل ة ك ب ي ر ة هذا عرفت العائق انا إ ذ ا أ ر د ت أ ن أ ص ل إ ل ى قلب الصد منير و الصد عيسى أ و أ ي إ ن س ا ن إ ذ ن م ع ا د ل ة د خ ل ن انت امام معادله اما ان تواجه هذا الواقع وتنجح أ و تغض النظر فتفشل هذا الليل أ ك ت ف ي بهذا النفس لا لا لان لا لا لا الدخله طالبه مني ا ل ح ق ي ق ة وكان طلبهم فعلا في عنق الصميم ا ل م ك ا ش ف ة هذه ب ي ن بالعكس جدا م م ت ا ز و أ ن ت م لكم دور ب إ ذ ن الله يكون قوي ولهذا إ ذ ن نقول هذه الليله انا قلت ادنى درجات التاثر بس بقول مثال واحد بس وين ابو حسين لا يستطيع ان يشيل يحب شخص الذي يحبه وقال لله وما إ ل ى ذلك بعدين يقول أ ن ا أ ح ب ان ي أ ت خ ي ل ه من خالف ذ ل ولهذا ا ل آ ي ة ب د ي ت بها قال معاذ الله من البدايه ف ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يكسب حبيبه و أ ن يضم بين لفتي قلبه قلبه و أ ن تستمتع روحه بروحه عليه ان يلتزم بذلك و أ ن ا ان شاء الله ب ك ر ة بخلي يطبعون ق ص ي د ة يحطونها هناك حتى تكمل الموضوع لا ق ص ي د ة بس تشاهد يعني كيف تكسب علمني كيف غلبت بحبك أ ح و ا ل ي علمني كيف ن ب ش ت خيالك في <تصفيق> بالي علمني كيف فضحت الصمت بامالي علمني <تصفيق> كيف جذبت القلب الى قلبك <تصفيق> <تصفيق> المني كيف تجيد ا ل ن ظ ر ة عيناك المني كيف تذير ا ل ر ي ش ة يناك المني كيف ي د ا ع الحب ولولاك المني كيف ضممت القلب إ ل ى قلبك المني اختصار كيف ملكت القلب بلا إ ن ذ ا ر علمني كيف أ س ر ت الشوق بلا اخطار علمني كيف ق ر ض ت السير على ا ل أ ق د ا ر علمني كيف أ س ر ت القلب إ ل ا قلب خلاص بس حتى نختم هذا الكلام اللي أ ق و ل ه طبعا لبغز خطير نجاحك في ا ل ع ل ا ق ة على ه الاسس معناها إ ز ا ح ة الحجب معناها حب عظيم و ا ل ع ل ا ق ة تصير تقرب إ ل ى حبك ل ع ل ى البيت و إ ل ى الله سبحانه وتعالى ويصل ا ل إ ن س ا ن إ ل ى م ر ح ل ة ع ا ل ي ة هي التي وصل إ ل ي ه ا عابس عندما قال حب الحسين نجنني وهكذا اصحاب الامام الحسين يتوصون انهم ازاحوا الموانئ وصلوا يقل قربت ا يابن ظاهر منيتي منيتي انا ما وصيك بعيالي وبيتي وعياله و صيتي كافاه ا ل إ م ا م الحسين واحدا تلو ا ل آ خ ر ل أ ن ه م سلكوا طريق ا ل م ح ب ة و أ ز ا ل و ا ا ل ا ب ت ت ا ن ووقعوا في خير محبوب وفي قلب أ ب ي عبد الله لذا كان يسير اليهم الواحد ت و ا ل آ خ ر ركضوا ب جود عن الحسين جدت ويلي م صب الدمع و ت ل ه ف عليه وقال احتسب عند الله و ص ل ر اقضى وحق عليه الشاب ر ن ب ت د ع ا وهذا الخيل رحم س ي ن ا وهذا الخيل صدران